صعام المسكين وتأكلون السراث أسلاً لماً وتحبون المال حفاً جماً كلا إذا دفت الأرض دفاً مسكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له